قال الكافرون هذا ساحر كذاب لجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن واصبروا على آلهتكم إن هذا إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة لا إن هذا إن هذا إلا اختلاق نزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزي إن رحمة ربك العزيز الوهاب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 إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل تاكنبه القصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع منهم قالوا لا تخف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 قال لقد ظلمك بسؤال نعجدك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل أماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابا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 وليتذكر أُولُلَ الباب ووَهَبْنَا لِدَاعُودَ سُلَيْمَانَ يَعْمَلْ عَبْدٌ إِنَّهُ أَوَابٌ إذْ عُرِضَ عَلَيْهِمِ الْعَشِيْ صَافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْقَائِرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّهَا عَلَيْهِ فَطَفِّقَ مَسْحَمَ بِالسُّوُقِ وَالعَنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْطَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابِ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبَلِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْتُ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم رَحْمَةً رحمة منا وذكرا لأولل الباب وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحمس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي ليدي ولبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين لخيار واذكر اسماعيل وليسع وذا الكفل وكلهم من لخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتُوحَةً لَهُمُ الْبَوَّابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَالشَّرَابِ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ آفَامَاتُ وَعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُهُمْ مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبيس المياد هذا فليذوقوا حميم وغساقوا وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 لأم لأ جهنم منك ومن ما تبيعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من نجوى وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن تعلمون نبأه بعد حين